Annyi sem band vagyok وانت غالي اوي علي يا لي ليه بقى تي لا لي طويلا ما بينار وحيره عشانك يا ذا بكرة ييجي او بعده ييجي واعد الليالي لا ما بين نار وحيرة عشانك غالي اقول بكرة ييجي او بعده ييجي واعد الليالي في تعبني وبعدك تعبني وبعدك تعبني keda bitwaid wentesa wtdrah wntesa wsaibni في الدورياتو جرحتيني وسبتني للناس يقولوا اللي يقولوا بتحبيني وازاي سايبني من عذاب الدنيا دو تعبتني وفتني لوحدي في الدنيا دو وجرحتيني و للناس يقولوا اللي يقولوا بتحبيني و ازاي سيبني من عذاب الدنادو لا طويلة ما بالنار وحيرة عشانك يا غالي اقول بكرة تعبني وبعدك تعبني وليه كل ده بتوعد وتنسى وتجرح وتسى عشانك يا قلبي اقول بكرا يجي او بعده يجي وعد الليالي ليالي طويله ما بين نار وحيرة عشانك يا قلبي اقول بكرا يجي او بعده يجي وعد الليالي